قريباً قريباً ترون العجيبة صراعاً رهيبة وسوف ترى بعطري ديارك تكون المعارك لأجلي دمارك حسام برا قريباً, قريبا قريباً ترون العجيبة صراعاً رهيبة وسوف ترى بعطري ديارك تكون المعارك لأجلي دمارك وسم من نار ماشينه بسمر لجز ونحر بسكين ثأر سمت من حراب اشباح ليل وفتيان هولهم وتفجير ويل لكي يضحى كي يضحى مشينا بسمر لجز ونحر بسكين ثاقب سمت منحرا باشباح ليل وفي تهاني هول وتفجير وير لكي يضحى كي يضحى قتالي بحلف الضلالي فذوقوا وبالي إذا استرا طويلا ستبقى بحربي ستشقى بماذا ستلقى فتنكبرا بدات <تصفيق> بحلف الضلال فاذوقوا وبالي إذا أسجرى طويلا ستبقى بحربي ستشقى بماذا ستلقى فتنكبرا إذا الخيل جالت وشالت وصالات لهذا استحالت لغا مسعرا تلظى الرصاص وجاء القصاص فأين المناص شرارا وراء إذا الخيل جالت وشالت وصالات لهذا استحالت لظى المسعرى تلظى الرصاص وجاء القصاص فأين المناص شرار الورى إليكم سنأتي بدبح وموتي بخوف وصمت نشق العرى فشلتم جهارا فذوقوا الخسارى وعودوا فرارا بليل السرى إليكم سنأتي بدبح وموتي بخوف وصمت نشق العرى فشلت في جهاره فذوق الخساره وعودوا في غاره لدير إذا اذا الكفر ماجا وارغا وهاجا ملئ الفجاجه دم أحمر بسمر الحرابي بضرب الرقاب لجمع الكلاب اذا عسكروا إذا اذا الكفر ماجا وارغا وهاجا ملئ الفجاجه دم أحمر بسمر الحرابي بضرب رقابي لجمع الكلاب إذا عسكرتين إذا عسكر بعزم مضينا بجد سعين لشم الذراء نخوض الحتوفة نرص الصفوفة نموت وطوفة كأسد الشراء أتينا, أتينا بعزم مضينا بجد سعين لشم الذراء نخوض الحتوفة نرس الصفوفا نموت وطوفا كأسد الشراء